السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب انشم W W W.1m.net أن يقدم لكم هذا الاصدار الله بعض بعد المغرب هو معايا طيب ده اللي خلاص نبدا يوسف بريجننس وخلص مواضيعها كلها تحت جدا باذن الله حسه very light, very light. يعني كممكن ممكن جدا تروح وتحبقي سوا بس تعرفوا إذن الله. نبدأ أول حاجة السوبر سامري هاي. السوبر سامري ومواضيع كلها يكفي موضوع تعطي موضوع تففه جدا هي بس تنزل يعني عشان سلايد لكن هي عمرها بنزلت في الكوريكتلا ابدا ابدا يعني اخر السنه حتى ببرك كوريكتلا ما اساسي معايا ده كده. يلا حاجة عندنا على بيبقى في الاول صعب جدا جدا جدا ان احنا شخص حمي في الاول صعب جدا ساعات يخمل عشان بس الصراحه حددت لكن والساينز خالص شهور. ساين او اللي ساينز دي الوحيدة وعشان كده ممكن اللي هو الدياجنوست في الاول يبقى صعب جدا جدا التستات مش فاتح حد يبقى طب نبدا كده بص كده احنا عندنا الفرس تريميستر ده في ناحيه والفرس تريميستر ده في ناحيه معاي كده والفرس تريميستر ده شباب كريمه زي بعض يعني مرميك كده وبعض يعني الفرس تريميستر ده ليه نظام والفرس تريميستر ليه نظام اخر نتر الفرس تريميستر بدات انا دكتلك الامينوريه كان راح الامينوريه طبعا اكيد زي ما انتو عارفين هنتكلموا على السيمتونز بتحي ما كنت بتفكر انت انا مش فاصل على الفكره انا بس كده ايه بقرا معاك لان انا عارف موضوع النهارده الصلتهه في الشهر ده التاجوس بريجننسي واحده عندها هرمونيه وبتركب والبيبي بيكبر والسن بتكبر بالحساب عين ده موضوع ثاني لو انت مفيش كلمه يعني تخيل بتعد بس مع بعض مره واحده بس انا جاي النهارده اسمعك كده ايه يعني بحب كل يوم أصلا ما المنوريت اسيت اشر ستوب بريجننس ده ممكن واحده يا ما خالص وعندها أمينوريق. ده ممكن واحدة وعندها ده من اللي هي اللي عم ما اتذكر هل موجودة في يعني هتخلف يبقى غيري ابني احنا عندنا حاجه خدتها في كده دي اللي بقى بتعلق في الجدار لما بيتعلق في الجدار ممكن ينزف ممكن الجدار الرحمي ينزف ممكن ميبقاش عندها اي دوريه اللي كانت اسمها في الصيد ما خدنا الصيد صح او سقي لانكشري جامتش معايا ده لا وخدنا برده اللي فيه حاجه اسمها حمل البلاي الحمل الغزلي اللي هو عباره عن ايه عباره ده كل الشرح اللي على تكتف رغم ان هي ايه هي حادث رغم ان هي حادث فالانيدريه بتبقى كان برضو اي واحده عندنا بيحصل لها السكندري تعتبر ان هي حادث تي جوت يعني بيخلينا ان عندها الدوره منتظمه منتظمه منتظمه فبعد مره واحدة الانيدريه حصلت لها هي سوجستيف ولكنها نوت ديجنوستيك وحالات كثير عندها ده ومش حابب وحالات كتير بقى ما عندها النورية. واحد دي اول وش <تصفيق> على الثاني بعد العمليه اللي خدناها في السستمز عندنا في البريست بعد ما دخلت البريست بس بس هنرجع بس ورا كده اشرب معلش اللي اسمه كتبنا adaptation عشان نعرف ايه اللي بتحصل في البريست ما adaptation بص ن في تغييرات تحدث في البرس من اول شهر أول شهر في, في, في, في من أول شهر صح ضغط على على النار. لا, لا كده زي تكتب كمان في تندرنس يعني في شوية وجع أي حد بيستها فيه وجع معالجة في تينجل في نامس ديب الحاجه بيحصل في البريست وده خلينا في اللي ما ده بعمل لها اكسبليشن هي حملة قبل كده او ما حملتش حتى لو بتقولنا هي ما حملتش قبل كده خالص بقى بيحصل في بقى يعني حتى واحده اللي كانت لا روز روز لكن اللي هي حملت قبل كده المنتشن بيبان يعني من ثاني شهر بيبان بيبان بدري جدا بتلاحظوا الانتشن من الشهر ده ما يعني بس وكانه علابه هي الشهر بيبدأ ينزل بيبدأ ينزل بيبتع ينزل, بيبتع ينزل, بيبتع ينزل من صدرها كده حقيقة خفيف قوي اللي هي بديت كولسترول بديت تسير اسمه ود ده الكولسترول في الشهر الثاني أما في الشهر بقى اللي بيحصل هذي هنا اللبن اللي غمين قوي براهم شوية كده يتكون حالة اسمها سكادري عن ايه؟ أبرعني البيج مندش ذا خف شوي يعني هنا في البيج معني لكن في كمان ولو انت بقى لو انت بقى لو انت تبص على العين حاجات حاجه غريبه غريبة ودي تحسب الشهر التاني لو انت بتبص هي ممكن ما تاخدش بالك لكن انت اخد بالك ايه بقى القصه هتلاقي هنا كده على حدود القريبة هتلاقي هنا في كده حاجات صغيره كده حبوب صغير حبوب اسمها بوت جوبري شوبركلز ايه مونت جوبري دي بقى؟ يا ده دي عباره عن البريفيرال لاكتيلز او الاستيبشن جلاندز اللي على الاطراف بس ده عامله كده بعمل كده بسلا بسلا ال opening تاعك ال first أحيانًا يدخل شوي يحصل في سوليد يحصل مع يعني بعد كده كده مع بعض في ال changes في ال breast معيا أول change اللي أول حاجة, حاجة, مش تاني. حاجة تاني. تاني. اللي في الشال التاني حاجتين الحكتين اللي بيحصل غمايان زيادة في كمان لو بقى, بقى نعم تخش كده في حبوب موجودة على اطراف من أطراف الارجل اسمها موتي جوبري تشوبيت موتي جوبري انشوبيتورز اشهر الدقه الخامس يتكون ساكن عن ايه عن بس خفيف ذا برايمري برايمري دي كده عن بلاستيك تشيز على فكره الفيرست مانس والسيكند والثيرد ده بتاع فيرست رادستري ذا سكند جلست اكتب شويه تكتب لا تكتب السنة طب نرجع بقى يلا يا شباب في ايه بريمري ايوه آه. اللي اللي احنا عارفها. دي اسمها اللي. السكن اللي اخف اللي بيحصل مع دي ممكن تختفي يعني دي ممكن ترجع بعد كي تختفي لكن دي مثلا غمه طول عمر السكندري تختفي لكن البرايمري بتفضل غمه طول عمر بتفضل غمه طول العمر معاك دخل طب عايز اسالك سؤال مهم قوي سؤال مهم جدا عارفين كوك زيرو، طيب لو جالك سؤال في الامتحان يقولك، ايه هو الكومست او اللي هو الشورست ديجنوزس اوف بريجننس في الافلام العربي اللي هو ايه تلاقي اه تبقى كده يبقى صح ولا على طول حامل هو الشورز ديجنوसिस اوف بريجننس احنا هنا في نورس ايه نورسيا جوبل مشهوره صح ولا صح خلايا ده غريب اوي الحمل دوت غريب اوي الذات ده بيعمل على فكرة الحمل ده على فكره بيعمل دماغ للعيال يعني دماغ يعني بدات تهيجس بقى بدات تبقى كده بقى كده جدا بقى كده وهي عندها واتلطيفة بقى جراب جدا استعدى ضحك غريبه يا اما مهيسين يا اما مكتابين اه والله يا اما مكتابين يعني جاي كده من يا اما تيجي بقى كانت اخر كده مرمشه جدا بقى وتلوش مع كل الناس بقى ولطيفه جدا ومدمخه جدا وكانت كده قبل في بعض بعض بحمله الافريا يا عين كده قاعدين مش على بعضها والتانيه قاعده ايه مكتئب مش عارف تشوفها خالص هنا فعلا غريب جدا الفوريا كده ومزاج كده يا طيب في الفريس ما بس حاجه ثانيه ذكرنا حاجه في في ايه اللي على بلدر. اليتراس <تصفيق> <الصحة> ده بالاستراكشر صح لما يكبر شويه يعمل ايه يضغط على مين على بلازم يوم عامل ايه بلادر يقلل كاباسيتي اوف بلادر يعني يعني اي شويه ما تشربهم يقوم من الحاكوين <تصفيق> يوري بلاش الكبس خاصه البلازما مزنوقه مزنوها فأي بول بي عليها يعني بيعملها ايه زي ديجيرتيشن تخش حمام كل شويه كل شويه تخش حمام طب سكريره بصراحه غريبه دي في طب انا بخش الحمام بعمل شويه صغيرين ده أنا واطلع انا بخش عندي اشمره في اليوم كل شويه صغير مقدر اقول الفريكوانسي ده يكون, يكون ممكن يحصل لكن احنا عارفين ان في اول حمل بيحصل ادف فريكوانسي اوف نوتريشن على مين على البلدر ما تلاقيش انت حامل الرحم بيكبر شويه كل ما يضغط على مين على الجنب على فكرة بعد اشهر ترتاحي دكتور امتى هتحسي اتبالي قولي لنكونش عدى مخش الحمان طلع دخل الحمام. وقل لها بس في الساكن ترايماستر بإذن الله في الساكن ترايماستر الرحم يطلع حيطلع في في الأقدم يبعد عن مين؟ يبعد عن البلدر بس خلي بالك هتهسيها مرة تانية بس انت لما الراس تخش ايه؟ زي الدبلة تخش أصراط الراس تخش فيه؟ في البلدرس اسمها حدث اسمه ايه؟ الانجيجمنت ساعتها الراس الضغط على البلد ده ده بتخش الحمام إيه؟ الحمام, الحمام ولا أوه. أوه. <تصفيق> كده على, على الشغل كده ال ال ازاي قلت يا جماعة انا في الاخر جدول اللي هو ده بس يعني الجدول ده في قد حتى حتى دي اذا حد لو واحدة يبقى, يبقى فيه مشكلة يروح قدروا في النهاية هيريحوا ديأ واحد لاسمجك أمينويا وبرست تشينز ترجع ودماغ وبول إس سيمبوس تا أمينويا وووو برست سيمبوس ونوزيا بومتين وإيفريا أو ديبرسش تا وبول عندها في كل شيء أوفرنيفترشة طيب نخش بعد كده على مين على الساينز الساينز مره تانية دكاتره كتره هباد برست وجننتال برست وجننتال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 حاجه بالاكزمريشن نيجي بعد كده على على الجي تبع البريس كمان ما بيكبر في ديبليتيشن في منت صح ولا صح لما تدوس عليه بيعمل ايه يطلع ايه كلاستروم نيجي بعد كده على الجينتا ايه ده جينتا بقى هادوس على الايتروس والبص على البالفا والبص على الباشله والبص على السادكس واحتكوا مع بعض متبكر مع بعض هتكره ذكرى اليما فيها فيسيولوجي فاكرين لما احنا وجدنا في البلبل كان البلبل بتكبر ويحصل لها دمجتيشن يعني مش بتديش اكسكلنجشن ويبقى لونها ازرق شويه كان اسمها ايه نعم شفتي كميه بوجاي شفتي ساي بوجاي جاك مايا رابع طب ايه طب اللي هو فلوش جاك مايا تبعت بصي جاك مايا الصلب ده يا جماعه طيب الباجاينا كانت بتعمل كان الدسكريشن الفلوش ال دي كلاريش اسمها ايه؟ اسمها شغل. طب سيرفكس اسمها جودل ساين بودل ساين يبقى هنا خلي بالكم جاكماير ساين جاكماير ودي شادوك ساين ودي جودل ساين طب اليوترس لما ده ماله ولا اي ترسماله كبر صح ولا مش صح كبر بصوا ده بقى عامل شيء غريب قوي في تو ساينز تو ساينز هيجيلكم واحده منها في المحاضره باذن الله خلاص طيب إذن الى ربعين فيه وانتو صايم مكتبين واحد منهم في المتحان ماشهد الكثرة؟ أول صايم منهم اسمها على اسم كريم شعر جميل كده أرضخ كريم في السوق للشعر لا تقول له كريم ولا تقول لي هيركود ولا أي حاجة ولا مان لك ولا حيات كلها ايه احنا كريم في الشعر؟ كامل 25 جنيه؟ هلبة خضرة اسمها ايه؟ اسمه باندرس والله عظيم هاي لا لا والله العظيم احسن من الباقي لا بس دي دبلرز الاصلي ما تجيش بس الدبلرز الاصلي اقح الباقي اكتر يا زي كده مثلا ايه دبر امن في مستورد في مصر في الشات <تصفيق> ماب يبقى اسمها صعيد. اسمه صعيد. يبقى بقى او بعد هنا بيجي تبريش بيجي حلو كده ومن من بره كابسله الرحم من من بره والرحم بدايه من تحت يعني انا عملت هنا حاجه اسمها باي مانوال كابريشن هلاقي بقى على حاجه لو لا رحم ايه يلعب يلعب دم مش حاسس اللي بيحصل تحت دوت لا مش حاسس اي حاجه نعم بتحت في انترمينت كونتراكشنز اند يلعب كل شويه كل شويه لو الله ما حس اي حاجه هي اكبر ساين كده سبحان الله عباره عن عباره عن فريكوينت كونتراكشنز قليل فريكوينت كونتراكشنز كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف ذا اوف ذا ايتوس بس هذه الكونتراكشنز العياله ما تحسش فيها مين يحس فيها الدكتور اللي بيفحص بس فهي هي بينس بينس يعني يحسها العياله بينس كونتراكشنز اند ريلاكسيشن اوف ذا ايتوس ودي فيد باي by many one examination. اسماء بالمرسي. ما عارف دي في ال first trimester. ومرة عن examination. في ساين هي تي بيحبوها جدا جدا جدا sign. sign المحببه جدا على البو ايه بقى هيك ساين بقى لا بصوا ركزوا معايا عشان دي صعبه ركزوا معايا عشان دي صعبه قوي في في الفهم بصوا بقى ده دخلنا الدكاتره لو احنا دخلنا دي في كومبينيشن حلو كده بس لما بدخل ده في كومبينيشن كده بلاقي ده تي فده بتخش غصبن عنها و في البسير فورنيكس لا انا مش عايز نخش في البسير فورنيكس انا عايز اخش في الانتي فورنيكس هيلة. هيلة. في اداه تبقى هنا صباعي هنا في الاتيف وبعدين ده كانت هنا نقطه الانتيريور ابتمبل جوني بحمل حركه صعبه شوف تخيلوها كده معي هبط دخل ايديا من بره كده حلو. واغرزها كامل في العينه بحيث ان الف ورا الرحم يبقى انا ادخل ايه كده واخش كده خلاص؟ بصباع كده صباع ده كان في البجاينة في الآتين فورنيكس حد واداية كده فقد بدخلها وراء بطني وراء البطل الأناكس بدخلها وراء اليوترس ايه المشكلة ده كده البطل بدخلها ايديا بدخلها من الأبدومن وراء ضحيم حلو كده واداية تحت في الآتين فورنيكس هلأي حاجه غريبة جدا هلأي يا ده اللي انه لـ 11 أسبوع أثناء الحمل إننا ممكن في ده في السبوع ده إنهم يحسوا بعض يعني يعني الإسنس دي بتبقى ساعات هاتكاتنا طرية وفضية طرية وفضية طرية جداً وفضية فممكن في السبوع ده يدمي السبوع ده يعرفهم بعض يعني بس حملية حق السبية في وطل العيان وورا الروحي وهذا يختلف أنتي أفوليكس مفاجأة حيني قريبا ان انا ممكن بيدالد فيه كده احس بعض كده ليه الاسغص دي مالحب هتبقى طريق وفاطئ لو تسكني تطمين ليه مش قبل 6 اسابيع حد يدري لي بس كلمة الساب اكتبه جنبها طريق وفاطئ عشان قبل 6 اسابيع مش طريق الرحم ما حصلوش صفنينج من فمش طريق طب بعد 11 مش فاضي زي كده واحد كده انا ايه ديكو تاكس تاكس تاكس تاكس تاكس تاكس, تاكس. قال انت يا مش فاضي فهي دي كده بعد كده بقى انا بشرب اسبوع بعد كده قال مش فاضيه اتمالك بالبي. اتمالك بالبي. اتمالك بالبي. هنا في هنا بيبي مش تلمس, تلمس كده قبل ستة مش بعد 11 مش فاضي معا ده كده اسمها هيكر سون هيكر سايتي كان مشخص بقى الحمله ايام زمان طب تخيلوا بقى مفيش كان شيء الترا ساوند ما كانش فيه بريجننس تيست كانوا اساسا عارف دخلين دي كده ورا يترس يترس كبير شوية طبعا كبر في الفيرست ترايمنستر دي تو ستيت ده اللي هو قره الرحم فورنيكس ويلمسوا بعض ليه اللور سيجمنت بتبقى في الفتره دي من 6 الى 11 اسبوع بتبقى طرية وبتبقى فاضية فممكن نحن ننبس بها لديها التميزية التالية يا بنت من 6 أسابيع إلى 11 أسبوع في 6 فرست ريمستر. يبقى هنا أخلي هنا الفرست صح؟ وفي. ساينس لو وي؟ ويهنا ويهنا طيب على هذه المشكله تتمكن من التعلم من حد ان نتمكن ايوه التعلم من اجل ان نتمكن كله التعلم من اجل ان نتمكن من التعلم من اجل ان نتمكن من التعلم من اجل ان نتمكن من التعلم من التعلم من اجل ان نتمكن من التعلم يعني بحق دي بلكم هنا كده إيه؟ هو عرف كده زي بعض يعني الثلاث في الثلاث في الثلاث كله, كله زي بعض طيب البرغنس ممكن أكونه في إيه ولا في إيه؟ في اليورن في إيه؟ في صح؟ طيب إذا في اليورن، يتعمل إمتى؟ أفضل وليك أفضل؟ أفضل زيه؟ أيو كام خمسين من يورب ايه؟ من يجد طبعا ده كتر... ليه بقى ده على مين؟ على المطبط المطبط دائم الابتعه؟ وانو ايه؟ بيقول ايه صح؟ طبعا بيبال ايه كام؟ طبعا ده جهاز النيس؟ اللي هو في يورب ايه في جهاز جهاز سري إليزا فيريوري وريا ماشا في ان سي بلس ريا في برنس ديست؟ برنس ديست. نيجاتيب؟ نيجاتيب في ده كانت بريكومنسي بقى بيرنسس فورس نيجاتيف الفورس نيجاتيف لو يعني في امتى مثلا بعد اربع بعد ايه بعد لو حتى مركز لو كيس كده ان اليوم كله عامل نشاط مياه كتير مياه كتير عمليه ما يمشي يبقى لو هنا لو كان في بري معايا او لو ايه لو بري مش هيبقى لك تورنس نيجاتيف فولس نيجاتيف طب امتى يطلع فورس بلستر. على فكره فورس بوز اللي كاتب النهارده لا بلوت بلوت بيستر بيستر بي لكن الجيورن ممكن يتلخبط يتلخبط ازاي مع ال h عارف انتوا ايه في ادويه زي البنسلينين تعرفه بنسلينين بيزاد ال زي واحده غريبه جدا واحده ممكن تبقى حد ال جدا بوست او بيرمالبوز ال مع ال يبقى ده عالي الاتش. على يا لو <تصفيق> زي بروتين زي دم زي بس زي بروتينوريا يا زي توب الكلوس بيبقى بيباوز البروتينز فناتي بروتينز بدل توب الكلوس ممكن دخلنا البول في البول, كده بيقع في البول أم في الأم ده عشان وبروتين كده برضو ممكن يعمل إيه؟ كروس إيه؟ كروس ده إيه حتى لو ممكن يبقى دي كروس اكشن مع الايس ممكن لو بصر لو قالت كروس يارين ايه كلا اكشن مع الاس جي كمان لو كان ديوم بس من شويه ده ممكن الراجل نفسه ابو شهادات مفتوح له عضلات ممكن يطلع يعني كتله يطلع بريدم 26 تا بوست معايا ده زي كده ابو شرزينجر كده في الفيلم لما كان عنده ايه عمل له في الاب صح مش فيلم كده في معندكش ممكن الرجل يطلع بوزيتيف امتى لو عنده تيستيك جومر بريتينيت لو عندها اوفيان جومر لو فانش ممكن يطلع يبقى ممكن جوه يطلع اتش على السكند يلا بكتب امينوريا بريست وبعدين بس ولعب يعني ايه يعني ايه بقى لا يا اذا مش اتفاخات بطنها ما تكبر معايا بطنها بقت كده في الدمع فلساك وصدت في المسرح هتلاقي في الفيئة ضمن صح صحها صح تبدا ان فيها عين جوه عم يلعب اسمها اللعب. اول لام اول لام اسمه ايه اسمها صح؟ اللعب لو اول لعبه اسمها كوكلنج السؤالة ده كثة عارفية يعني ايه كلمة كوكلنج؟ يعني feeling alive الإحساس بالحياة حتى لو بتفترك ده اخبر وانه هي واحدة كده مش عارف ايه ولما بدأ الجريم يدب في اوصالها صح على الوصاح الكلمة دي مشروع او خبار حواليس لما ها قلت لازم او روها ورا صغيرا فكلمة يدب في اوصالها يعني بتاع في اوصالها فالقصة اللي زمان ما كانش فيه الالتراساون ولا في البراغنانستستو كان ازاي تعتني حوالي ازاي؟ واللي ده عايش ازاي؟ إنهم لعب العين يبقى العين ده كرام يلعب يبقى هنا هي حامل وعندها يلعب كمان العين ده عايش معاها ده كتب فمتحس إمتى الكوكليم عند 18 اسبوع في الخيبان عين ما يلعب مش حسن بيه خلص أصلا عمران ما حسن حسن ده قبل كيه حسن ده ميه الاوي العين ده تقام بزيت هده فرحانا اوي فعنا جوع ما يلعب كده فرحانا كده وعمال يخطط كده بيبلغ الفراغ شوية فهنا أي من 18 إلى 11 أسبوع في البريميكرافيدا، أما في المالتيبارة من 8 خبيرة واحدة دايماً في 18 ل 16 وحتى 18 أسبوع دائما، ف18 اللي جاب 16 إلى 15 أسبوع، 16 إلى 18 تحس اللي في الكوكلينج. معايا ذكرت؟ إذا في البريميكرافيدا 18 إلى 11، أما في المالتيبارة من 16 إلى 18 اسبوع معايا ذكرت؟ إيش معين؟ قاضي احنا كده خش على ساينز ده الساينز مين بريس مين جينتر. صح تعال نبص على الهيترس الهيترس ماله كبر بقى والبط بقى صحر وصحر. تمام. تمام كبر بقى حصل ابدومين صح تمام لما كبر وبقى فيه بعنف كبر قوي لما ده نخش شيء بعوف أنا ممكن أسمع آه حاجة اسمها صفارت الدم مع هالكده بالضبط كده مع هالصفارت الدم في في في الديترون أو اسمه يوتروين صوفي يوتروين صوفي أобра عن هاي كده أобра عن soft soft soft blowing لواحد بيقول بلوينج blowing sound طب سؤال هذا soft blowing sound synchronous يعني ماشي مع الماتيرنال بلس ولا مع الايتال بلس ولا فيتال هكذا طبعا ديتراين ارت بتاع الأم يا بلس معي؟ صوت صوت عن بسج into the صوت بلوين مع الايتراينس عن مع مينك مع في ده حاجه كده بالضبط دي عباره عن بلاسينتا وينز تلاقي كده في كده ايه ووش كده زي كده رياح معادك جدا تلاقي كده زي كده بتسمع كده ايه عارف انت لو تسمع كده ايه, ايه؟ اللي هو تجيب البنار بنار ازدادت ساعات الجنين متحطاش بعض جنين بقى لا يحطها على, على الهواء كده هتلاقي كده في السكري كانك عارف في الصحه في صوت كده رياح كده ماشية حتى اجبلكم البينارة عشان صناظة صوت الرياح ولا انت صوت الرياح مش عملت طيب مع هذا ماشي فكده صوت كده اسمه وينتس مع هذا طيب نعم مش مشكلة بلاسينتل وينز مكتوب عندك طيب في بلاسينتل وينز مش عاديكم ترايب صوفي ليه؟ طيب طيب مش مش عابوس لغتا عمي مش مشكلة كده كده كده كده الدرس ده حتكلم سوبر سماي ده السوبر سماي انا بيخل الورق بتاعه مش مشكلة معايا تاتره اه لا وينز يبقى هنا, هنا يدرين سوفي سوفيا الكاتره يدرين سوفي خلاص كده وبلاسنتري وينز يبقى راح كده شويه لسه بقى التراي سوفيا وقبل السته ايه وينز عباره عن ايه عباره عن جو بلات في في الانتسيد نيجي كده بقى على حاجه مهمه قوي هنا بقى الفيتال بقى الفيتال بقى دي, بقى دي مهم بقى ايه بقى بكادره احس اسمع اشوف الفيتا ساينس بكادره احس اسمع اشوف الفيتا ساينس <تصفيق> <تصفيق> عادي ايه بقى احس أسمع اشوف بقى أحس ايه في الفيتاس احس مين اللي البي خلاص يبقى احس مين بي طب اسمع ايه ده اسمع فيتارد ساوند تمام ممكن الصداع او الصباحه اللي لا يسمحها ممكن يعمل ايه بقى يجيب منبه ده كده ويحطه على المخده ويسمع بقى كده بقى المنبه ده من على خيال هو ده الصوت بالظبط اللي بنسمعه اللي بيسبب هارد ساوند بالظبط عباره عن تيك تاك ريذم مع دكاتره الريزبل دات كيك اوف اطلق اندر ذا بيلي يعني ده وسط على فكره هو ده الصعالم يعني اللي بتسمع في دار ساوند ازاي؟ لو عايز ما استمل انا بالضبط ايه؟ بالبينور من باطل على يالا وفي ميه وفي اللي بيجي جوه، الصوت بقى ايه؟ بالضبط كده بتسمع صوت اللي تحت اللي تحت المخ، بالضبط كده. يبقى هنا هنسمع مين الدكاتره؟ هنسمع اللي هو ايه؟ في كار ساوند. نسمع ايه كمان، نسمع برضه الدكاتره البلايقا السوفي عباره عن دي كده دي وراني عباره عن صوت دا دقيق الوسط يعني صفاره شرط صوت وده شرط صوت عشان ايه ايه ان الدم ده ماشي غير اركي رفيع قوي اللي هو مش تراين ولكن ارتر رفيع هو امبريك اركي امبريك اركي وهذا الارز ده سينكرونيز مع الفيتال بلس الفيتال اي امبريك ارك جنبك احنا ده بقى ما ضلش مكملات الصوت فيه، أملاك الصوت لأ أي حد. اللي تلاقيه في اللي تلاقيه على على جنب ناع اللي جنب الـ turntables. معين؟ لكن فيترن سمع فيه. دبأ هذا خلاص من presentations. بتسمع فيه عندي شو لأنه ما يمتص الصوت. عشان تسمع فيترن كويس لازم الheart. تا؟ وين الصوت؟ نجات الجست. ين صوت الـ angel shoulder. shoulder in contact مع the اللي إنك أنت مع السماعة معودين يعني لازم فينا حاجة كذا مصمام يمشي فيها عشان المية الصوت عشان نسمع المية بتنفصلش الصوت إذا أنت عم تمام ده ايه كده في دم شجاع ده قوي قوي قوي أنت تحت المية بدوه فظيع فالمية بتنفصلش الصوت عشان يوصل الصوت عايز من الهارت للchest للكتف للبطن للبيترس للبطن للسماعة للذين فعلى حسب وضع العين على حسب كذا ساوند نصح فيه طيب يبقى انا أحس, احس احس ايه في تنطس اسمع ها في اشوف في التنطس اشوف حركه العين تلاقي والله العظيم منظر جميل قوي تلعب اه شفتوها اش ليش يعني ممكن عيل يبقى ايه الله العين, بينام يا جمعة. العين بينام بينام هو تلاقي حركة تتحرك أو الله هذا لطيف هنا بقى في هنا كان في, في, <تصفيق> في اسماء والسلطة نستر له اسم اخر وعلى فقرة اسمه رغم ان اسمه صعب قوي اسمه براكستون هيكس كونتراكشنس الا ان هذا الاسم لهذا كثيرا غريب جدا اسمه مشهور في ليه في الجانب يعني ان واحدة مثلا جنة الدكتور ايفيل واحدة ابنبيا عادية جدا من الناس عادين جدا دولة ايفيل ايه يعني معانا ايفيل اي براكستون هيكس كونتراكشنس فموك واحد استرد ازاي دي واحدة من عمرة الشعب درا في دسمة هي عنده مشفرة جدا مشفرة جدا بركس تونيكس كونترشنس. أبارا نيب هذا اللي بتحس بيها، بتحس بيها. على هي هي ده مش تنفل. يعني هي بتحس كده كل حاجة أنا حاسة بيها كده في الرحم حيش فالبراكسطنهكس الان انا احس في لكن ما بتوجع حشان هذه الحركة انا بالكم اسمها براكسطنهكس وانا احسان ايه؟ في الامدومي الاكسامناشن طب دي بديت شويه بيزيت شويه اسمها ايه بعد كده ده هيبقى اسمها ايه بعد كده نعم اسمها فولس وارب الولاده اسمها فولس ليبر بي دي ماشورة جدا برضه على فكرة ايه المصريين يعرفها كويس المصريين بيقول لك انت انا بحس بيها اسمها ايه بقى تتحدى اعرف اسمها ايه باللغه الدارجه <تصفيق> <تصفيق> اسمها التفاسيح مغربي التفاسيح انت مش عارف <تصفيق> يعني العين بتفتح فيها مثلا ولا مش عارف بس اسمها التفاسيح بعد كده كتر الفورس برين لما تيجي بقى على ايه على يا شباب فورس لما تيجي بقى اورب الولاده خالص يبقى اسمها ترو ليبرين ده بقى طنقه جت ترو ليبرين على فكرة هذا الجدوى الرهيب هناخده إن شاء الله في الليبر جدوى الرهيب نقارن ما بين الفولس ليبربيل والتروليبربيل مش عليكم دلوقتي يبقى خلي بقى الكنتراكشن تكالياتي أول حاجة الكادرة بالمورس ثم ممكن اجتمع ديها على فكرة ثم يليها براكستان هيكس ثم يليها فولس ليبربيل ثم يليها تروليبربيل نعم البركس هيكس تنتهي بعد كده ادكرتها بالفورس والتروليبر بي يا بركس هيكس كونتراكشنز تمام هتنتهي في الاخر في السطر يا مستر في بالفورس اخر بالفورس اخر في الايه قبل ما على قصة غريبة شوية تمام؟ اللي هو دي مهمة جدا بس على في يعني الحمد لله أول رأوا لا أول رأوا ترى ضدات روند مش بغرفة كلي كان المعلهير حس لأن في الروندا بنشوف السنة بس أخر السنة ده لكن اللي هو ال الأرفلة لازم في معينة, معينة مع بعضه او أوله مكتوبه عندك بس أكدوا عليها بس خمسة ستة سبعة وعشر خمسة 6 7 10 قلت كمان كمان. كل الارقام كلها كل الارقام كلها 5 6 7 10 20 يبقى 5 6 7 10 20 5 6 7 10 20 5 5 بتشوف الكيس اوف السكواتي فكده يا جماعه الاستيشنال ساكر 5 بشوف 5 بشوف ايه بشوف فاضي لحد ما المينورير ما معها اللي هو سودو ساييسيس طيب بيش خمسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جيستشن الخير. ستة يبان فيها بيبي كده اسمه فيتا ايكو صح؟ صح؟ طيب ليه اسم فيتا ايكو ليه؟ قلت يا جماعه اسمها يعني ايه أنا بدي صوت. واستقبل عندي في اللي هو في الجهاز بتاعي صدر الصوت اسمه ايكو في اي حاجه اشوفها اسمها هي اسمها ايكو يعني أي اي منظر على اسمه ايكو ده انا بدأ أستقبل صدى الصوت البروب ده اخف بروب الصوت ألف جنيه البروب ده عباره عن حته سلكه بس طب ليه بقى فيها جداً جداً. صوت وياخد الصوت ده مثلا في اي حاجة ويرجع تاني يستنص صدى الصوت على صورة ايه صورة صوره على صورة. اللي هو فيتا البورقه بالظبط يبقى هنا خلي بالكم اول حاجه عند خمسه سريع السخ ستة سته الاقي في فيتاس سبعه الاقي هنا بقى الطمر ليه هلاقي فيتاس موجود بس هنا فيه هارد ايه بلسيشن يبقى خلي بالكم دكاتره خمسة الكيس فاضي ستة الاقي فيتاس سبعة فيتا البلسيشن عشرة ده في جهاز كده يا رب خلينا نشوف السوق في الروند جهاز اسمه سونيكيت ايه بقى سونيكيت بقى ده عن دبلر دكتور او انا حاطط دكتور بتاع البقر كده عند 20 اسبوع يعني البنار سمعت الكلينيك يعني مش عارفين سمعت عند 20 اسبوع لكن اللي هو السونيكت ده تمام حتى معاه مزاله كلينيكال مزاله كلينيكال حتشمع خالص في الكلينيكه عندكم في جهاز سونيكيت برأك زي راجت رانزستر بالصوت راديو رانزستر بس في سلك طلع منه كذا وفي بروك طلع منه أو بحطه على إيه؟ على مكان عنده في تورت ساونت بيكتشف بدل ويزوده قوي يعلي فممكن تسمع في تورت من عنده عشر ثواني أما البناط اللي جديد تسمع عنده 20 أسبوع حاجة طبعا لو تروح ده. ده كنت روحنا هذا عنده اللي وسمكين تحب أول في ميل تسمع نبض العين معا ده لكن بيجي لكم ده بقى فارغ النهارده اللي هو الشنكيت وما بيقع مننا وبيكسر وبيخزوز على طول وكله باصين فاولاك انت اسمعني أنا هوريك نبض الجني امراحه بسمر ده اموريها نبض الجنين واخدين بالكم فجاس اللي هو الشنكيت في خالص بيبوز قوي جدا وثمنه ألف جنيه الفاضي طب أنا ممكن اوريها النبض العين ده بسمر يبقى خمسة السخبات ديها ستة في فيتس سبعة في فيتا هارت بلسيشنس عشرة أسمع العيد السونيكيت أما عشرين أسبوع فهنا ده كتبقى أسمع بينار جدا البينار العادية جدا السبع ده ده سنور ببص لكن السبع ده ده دبلر ده بسمع بس ما شوفش. أسمع بس. طيب العشين ده تسمع الفيته هارد ساوند بالبينار استيسكو تسمع الفيته هارت ساوند بالبينار استيسكو, استيسكو. نخلش لك الدرس اللي بعد ده كثيرا الدرس اللي بعد فيه الست سيسا ما تلكمش للناس ما حضرواهش عبارة عني عبارة الحين عن غيبة جيدة هنا ده كثيرا الفيلمين لساها جدا جدا تحمل زي فيلم جريل ومشي أممكن واحدة خائفة جدا تحمى يعني إما سبير ديزاير ياق تو جيت بريكنج إما سبير فير أف جتنج بريكنج يعني بستاه جدا تحمى مع هذه كده إما خائفة جدا تحمى اللي بيحصل بقى بيحصل هايبر سلامي إنستابلت الهايبر سلامس شغلة مش حلوة هايبر سلامس فأذية كده العكس كله في تخش في أمينورين بعد عشرة أمينورين ما يحصل لها إن يحصل وبعدين أمينوري يحسني إياه يحسني أمينوري مكتوب حامي ولا لا حسكون حامي لما مع برد كمان من جي تي هذي أشياء كمان بلوز يعني الاكشن بحر برضو يعني فتلاقي بطنات انتفخ بجد معها تلاقي لارج وبيتحرك لوهت لما اتحرك كده وبطنه منتفخه فبطنها في البطن كده في فيل ايه فيتال بقى يبقى خالص عايز تلحق قريبه البيشن دي شيء غريب جدا ايه غريب وفي فيتال كيكس ودي اكيد ايه اكيد حاجه ده كان فرق ازاي بقى ازاي ومين النايب العيانه هي ايه الواحده الواحده عندها سودو سايسس حمل كاذب ماشي بعد عندها حمل حمل كاذب وبعدين حصل الفمتي جاله دور عليا جاله دور عليا ايه بيحصل نزل الدم وحصل بمرض جامد قوي فراح الاستقبال قاموا تفخ شويه وادوا لها دم جامد يا دكتور انا حامل وعليها دم جامد جدا, قلق جدا فقدره مثلا ايه ابرش من سته قدر ابرش ما اتضح حاجه جالي جالي, جالي ونشوف اللي هو وفتح وفتح على ايه طلع على شويه فليتس صح ولا صح مش في ولكن فليتس كذا جدا عندنا ان احنا في عينه سودو سايس البنات طبعا ده كان يعني خد تهزيبة يعني خده شويه تهذيبه الصبح وكذلك سهل معين اللي را عملنا نفرق سهل قول برقنا نستيسي طلع يدي على اسمه <تصحكي> بري آه صح؟ ها هو ده ما حاجة يعني كده أو بص الفرس وسكب الثور أميدوريه وبرست ترجيع دماغ بولي وهنا ضبط في السايس في الثانى فرست تريمستر سايس برست واجت زودها في تل الثانى فرست تريمستر كله برغنستيس وعطرس في حالة كتبه عندك اكسري هل ممكن تقوله في كحة مصون يعني شخص حقنا اني اغسل عينه لا هيكskeleton طبعاً ده كلام يعني غريب جدا خش بقى كده على ايه على انت كيلكير انت كيلكير ده انت خلي بالكم اي شيء كيلكير عن parts of preventive medicine part of preventive medicine يعني ايه ده يعني هو يعني دوت الوقايه من ان يحصل اي مشكله يا اما اسمها pregnancy يا اما اسمها في أورا عن اللي أنت ذكر أنت ليتكليه عايز ما قبل ولادة فكرة دي ما جدا على فكرة والأسف اللي هي مش بده في مصر تماما محدش حدش يستبي في مصر خالص حتى اللي بيتبعه تبع أرييل يعني ممكن كمل جدا اللي ممكن في ميك كتير جدا جدا من الثمانينات اول مرة يشوف الدكتور هو أسنان براز وممكن ممكن براز مش خالص يعني ممكن في ناس تيجي أول ما أعرفش ليه يا جماعة يودوا مع ذايت مع ذايت معاني ما أصلي عن التفريق قد المستشفى ما هو ما إن هناك مشاكل ممكن تحصل كواس ممكن تحصل معاهي بجاتها الآن كتير عبارة عن إيه بقام هي عن العيانة والبيل كلها to assess maternal and fetal health status to detect and treat early any abnormality لما ابستاتيك حتى جسمها زي مثلا اي هايبرتينشن زي ديزيز اي ابنورمالتي حتى لو مشوسته بعد كده بنا خلي بالكوا من هنا الاي بتاعي ستات ادري ارلي اني ابنورمال ثريك اور نابساتيك ابنورمالتي طب بعد كده هنعمل ايه بقى توقع كده هي ايه هناخد بصوا يا جماعه الكتاب الكبير معلش ده كبير, كبير قوي قوي يا وليه كتاب الهيستوري زي ده بالاسم كتاب الاسي في هو الكليكل كله حاطه في الدرس يعني اللي هو الشيتات والاكزياميشن وكان ده كله حاطه هنا فنعمله هنا برده طبعا الكلام ده طبعا كلام انت تكتب كل هيستوري والاكزياميشن ده ده يعني فعشان كده انت تشوف تشتغل خاص كبير تمسك السوبر سامب السوبر سامب هذا لك بس كلمة هستري وأنت فيه فيه كثير أول مكتوب كلام عارف دخلت السؤال اللي بيجي هنا من أول حط ولا مرة تنزل ولا مرة لو ساندت الكورس لكن كل قصده الورقه كله كل الشقره الورقه كله كل كل سنه بيطلع ورق كوليد والاناكس والبريولوجي والفيزيولوجي بيطلع ورق كوليد ذات البيبرتي معايا بيطلع برا كوليد فاحنا برده احنا لما بيجيش ناصي تمام ده لا تقدر توقع دماغك توقع الكلام ده كله كتير ده ده الشيء اللي موجود هناك في البيوكناميكا هتعمل ايه هو السوبر سامري الانترجير ورقتين زي الفل والله العظيم 3 مور ذات نص يعني 100 مج حتى كدتها نص ديه بس زي بسيه في الهيستوري شويه بالشيت اكزامي شوية شويه من الايه انما كتاب الكبير لا في كلامتي قوي لان انا عامل زي الكلام الاسم بالظبط معايا طيب هنعمل هو هيستري من عيانه هيستري وبي بي لكن اوعي تنسي حته مهمه قوي قوي جدا وده على فكرة في كلينيكلين تحمد الله إسم الله أديكم ما خلي يا يورين يا يا يورين يا بلط يبقى خلي يبقى يورين يا يورين يورين خلي يورين يورين يورين يورين يورين يورين يورين يورين يورين طب يورين يورين معاك شرط طيب ده اليوم اناس طيب دكاتره اعمل اخبار دم ليه عشان شوف مين بلاد جروب ار اتش هما قبل سي بي سي معايا دكاتره خلي بالكوز لا مش فروتين مش اول زياره بالكوز <تصفيق> لا يبقى خلي بالك معايا دكاتره هنا دكاتره البلاط فوريا دكاتره بلاط لسه شويه لايك جروب ار اتش هوموجين كان او السي بي سي كامله كموجب <مجرمي> ان ده قد كل واحد كفايه او كتاب السي بي سي كامله صح ده صح وده صح بص بقى اللي كاتبه هل انا وقفت الكلام ده كله ان انا اعمل يوريكال تشر هل انا وقفت الكلام كله ان انا اعمل كوانتيتيف كوانتيتيف بي ذا سي جي. كوانتيتيف بدأ يسجل لا هيجيهم صادق بس بعملش كوانتيتيف بعملش فريق كارش شو ده جاي في دحين خليه بقول مع الصادقين صادقك شغور اللي اللي هي اللي هي investigations of first visit of الله يارب الله بلغم. في كمان حاجة تانية عارفين تكلت فريق حارس حدود اسمعنا اسمعش عنه عارفين حارس حدود عارفينوا بايس لا لا هو بطل الكس نعم؟ نعم؟ لا أعرف نعم، لا أعرف بقصة غريبة هنعمل الانبستيجيشن كمان الروتين H4 هباطيتيس و R4 روبيلا و S4 سيرفلس معاهدة كثرة؟ الانبستيجيشن تنسى عرفتك على عرفتك والله العظيم درستك كله هتبق كلها كلها ما جاشت يا سؤال في الخامسين الفجر إلا هو ده ده بس بس يعني لو يتبع بأنك نجرب اللي هو روتين انبس... روتين انفيستيجيشن أو فلس انت الفيزيك فيها جيد خلو بقى ولوكم درس انت في الكلر ده والدينوس اي دينوس اصلا انت فيها جيد طيب بص بقى ده كتير ما عملش كالشا والبلوت ما عملش كوانتاتيه بيتا اتش سي جي يبقى أن اليورين بروتينز بكتيريا جروب R.H. ممكن موقع من الأول ونعمل هيباتيتس روبيلا سيفيس معاه؟ من يعرف هيبوتايتس من عملها هيباتيتس بي سيرف هل ممكن ان انا في كثرة السيرف اس أنجل ولا في البيه غير السي غير السي لو عندها لو في عندها يبقى الجي اللي هو اسود تحت مش شغال قوي فوق كده قيم بعض خلاص كان هنا عملت اعمل ايه <تصفيق> معايا طيب نعم لا لا بعمل لا معيش بس <تصفيق> <الـ> يبدأ على حاجات تانية كثيرة المهمة بقى بس ده مش روتين معنى خالص بصوا على فكرة الجلوكوز على فكرة اللي الجلوكوز على فكرة مهم بس في حاجة الجلوكوز ده روتين بس بحالة واحدة بس امتى؟ لو عنده في ميد هاي رسك فور ديابنتس عملها ايه؟ عملها ابراد شوكار. او اللي هو وان اور بوست برانديا ضد جولوكوز 1 اور في اول زيارة لكن لو ما اي فاكتور فوردايليتس يعني عند 24 28 نوفمبر نعمل لها يعني مرة تانية ال1 اور بوست برانديا قوي دي خلي بالك ال اور في اول زيارة لو هي عندها رسك فور دايريتس ما عندهاش ريسك فور دايريتس ما نعملش باوبشن نعملها ليتر عند 24, 24 على ممكن نعمل نتائج لدى اي حاجه تبدو في العيال مثلا مكتبه هيبطايتس في اول زياره مكتبه بقيت عندها كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني كدني سلابتو قايم ممكن نعمل لها الجبس معاها دا كتا بشبعايا. ممكن نعمل لها أي بيستيجشن طالما الحاجة باكت لها يعني أي بيستيجشن في في خلاص هو بس لا ما نفعش لا ما يمكن عندها, لفردزيز. عندها, لفردزيز. عندها, لفردزيز. عندها, لفردزيز. عندها نعم ممكن نبقى واحدة كبير ممكن نعمل او اللي اسمها الفا فيتو, فيتو بروتين ده فينا أي في يبقى ممكن لو يعني عندي قبل او هقول لها كده وقت معين حاملها بكره هقول لها, لها امس ديزيز وشكلها الفيتو بروتين فيتو ألف بروتين ده ما كده بروتين ده بيعرفني ممكن يبقى ألف بروتين بقولين ألف فيت بروتين ده في خالو ماسوم تاعه وله بنتيفر ألف بروتين إسدوم إن دوم سندوم يعني إسدوم بروتين ألف فيت قليل قوي في دوم سندوم ما أشرت طيب بعد ألف مين هتروح صح فاول زيارة وتجي بعد كده هل حد يعرف في جاتر ولا جي بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين طب لما اجي انا بس نقولها انا عملت لك متابعه انت شكرا لي الفيس بتاع كل المتابعه كان بحسبه ازاي بص ده بص شاء الله ده الله تحسبه ازاي اللي ازاي انت انا انا مثلا مبلغ خرافي الحمل كله ازاي انا بدرس استمالي اللي هو ليها ازاي لغاية الاسبوع يعني الشهر السابع بيجي مرة كل أربعة أسابيع. الشهر السابع لي مرة كل أسبوع. وبعد التاسع بيجي مرة كل اسبوع. يبقى مرة كل أربع مرة كل اسبوع مرة كل الشهر مرة في الشهر. مرة مرة مرتين في الشهر. بعد التاسع بعد مرة في اسبوع. على فكر لو عندك عيان هاي risk اسمع لكين يعني اسمع لكين يعني ايه يعني بتجلك مرة كل اسبوعين بكين مرة كل اسبوع وهنا بقى hospitalized تخلها المستشفى اخر شهر تخش المستشفى يبقى خلي بقى المتابعة لأي هاي risk pregnancy اي واحدة هاي risk pregnancy اشتراحتي معك اي واحدة هاي risk pregnancy اسمع لكين واحدة كل اسبوعين واحدة كل اسبوع وبكين hospitalized hospitalized بعد كان بعد 36 ويكس هسألكم سؤال يا جماعة جماعه دلوقتي عيانه فتحت حمل في الريف بس تعملها ايه هتعملها ايه هتدالي بس تجي شرط ممكن على فكره يا جماعه عشان بس انوه دي عشان تنصحوا اي واحدة حامل معايا كده مش اي حد وصل انا كدبه كدبه عشان الناس ما تعرفش الكلام ده كله والله في اللي هو الشغل اللي هو في الشغل بجد لما <تصفيق> تبقى عيانه في النساء هتعمل لها اختبار حمل كل شهر لكن ما عندهاش بروتينيز لكن ما عندهاش فكرة تانية ما عندهاش بلوكوز معايه ده جكا؟ وقت ايمن لها الهوموكليبي الهوموكليبي. مرة تانية عند الاسبوع الى 4-30 ده عند عنده اسبوع بكرة ان ده لو في آنينيا تظن فاته الاسبوع ده الماكس بلت في السيروشيكال خايدرينيا يعني الماء بتزيداوي لازم بتزيداوي 40% والسيلس 20% يعني الوضع الاربس تتحلل شوية ابتة المكسمل بتاحها عند 34 ويكس عند 34 ويكس معايا يا حضرة فعيدة الموجب تانية ابتة عند 34 ويكس يبقى لما انت رأى عالين عندكم في العيادة حتى افهم ازاي؟ تبقى واحدة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 اه ماشي يعني هسألها فيه انا مش قطر وهابقول ده ده كل تراميرس ده ده ده يعني بتتلعوني يعني كده بتتلعوني ده ده ده حاسب كل, كل ده ده يعني تبدأ يعني بياند ماي يعني احبش يعني أنا عايز بس اي حاجة نعم تسأل اه لا بيز عليك أي أصل في قبل في اول إيري في أنتي بارتن صح فأساء علي أي أي هذا لا يمكن ان اي شيء يمكن ان يكون هناك اي شيء يمكن ان اي جي اي تي. على دي سيوليا على اي حاجه صح اعملها اكزاميشن ازاي اعملها اكزاميشن حد يوم. اعملها جنرال ايه جنرال داتا. داتا صح اللي هو الباس ده بيبشر في وبص على الديجمنتيشن وبص على السترايب اللي بدور على صح المصاحبه ده معايا طب بص اني بص عليه كمان اكتب اشوف هنا اكتب الفوطه تسري الليفر الليفر عشان انا بعد شويه تقول لي than the of than the of كمان اسمع جميل عشان سؤال ايه هي the value of هي هذا السؤال value of ايه ايه كمان فاخت عشان نشوف ايه عشان لك سؤال تاني كده مهم قوي يقولك قول لي الاسباب بتاعت في البيبي صح صحه اللي فاتت بس كده طب بس كده خلاص يا كفايه دي بقى على شركه الا كده الخطه دوت احكام يلا اول بقى اي اسباب اي ماد برزنتيشن اي ماد تمام على كمان جميل سبب في البيلس زي الفايبرويد زي تيومر زي الجلاسات بريديا، زي بطن مرميه بطننا احنا كلنا عم لاكس ليه ما نعرفش هذا كله انما اجانب بطنهم مش جدا طب لاكس لكن في حاجه اسمها بيندوس في فرق بين لاكس وبيندوس لاكس ابدومن اللي هو الكرش او ده بطن عيال ما تحتمل بطنها بطنه مرميه ده مش لكن كلمه بند بس حد سمع بكره كلمه بند بس حد سمع في الراوند اه هي دي اللي في الزينه في يعني كلمه بند يعني كلمه بند بس اللي يعني معناها ان بطلع هنا الرحم على ركبه يعني الرحم بتاع على الجا يعني هي دي كترة لو واحده واقفه كده هنفاجئ شيء غريب جدا بطنع 2 2 حتى إن الفاندس عالتين الفاندس اه إز بيلوه the level of sims pubis الفاندس of the uterus level uh, of, of ده يا رجالة definition of binders abdomen لو واحده كده، كبه ده عندها binders abdomen هنلاقي الفاندس of the uterus بتاعه اللبل بتاعه بيلوه ده فده 2 lex السؤال يا جماعة لو العين بقى ان في الشارع كده على رقم يلفه يخش ينفع يخش في البلمس؟ يرى في يخش في البلمس؟ ما اعرف اشترى بين دول سابتنا على فكهة تفرى البولي هيدراموس مردو صحر وصحر البولي هيدر يخش في صح؟ يعني ممكن تقول انت فيه عمكة maternal fetal passenger passages السؤال بقى تقول ايه of auscultation of the heart ايه الذي يفد فيه؟ أول حاجة عايز أول نقطه عشان الباقي كله سيجدنا بعد كده لكن أول أهم نقطة نقطة أنا كان ده كان في فقعد والله ده أهم حاجة أهم حاجة أهم, أهم, أهم, أهم, أهم الكلمة دي اللي هو أول سعادة. مين أول حاجة؟ أول حاجة أو اول حاجه ديجنوز او بريجيز اللي هي بتشخص حد ما انا بجد اول حاجة الحاجة الثانيه في تايم الحاجة في تايم لايف الحاجه احنا في لو كارتك قوي لا بيموت انت صح كمان بريزنتيشن يعني فين على جايبين ابلايكس يبقى الجنب في كل وضع سنأخذه في اي ميزة ميزة في, في مكان مميز فهو تعرفني أنا على فكرة بقى حركة أقلوش تأكيداً حركة حنيفة كيف؟ ممكن مفحصش, عينة مفحصش العينة كثيراً ومفحصش العينة فيه عارفين أسمع العينة يعني ايه أول عندك تبقى عندها أو محط علامة على بقى كده اللي اللي اللي اللي اللي اللي نزل بعد كده سبتت الاقي الماكسمال ساوند اللي عند الجير شولدر بيترفع شويه وما عملي بعد شويه وما عملي تحت شويه لما الاقي السفدار ساوند نزل سنه يعني ممكن انا اشخص الديسنت اوف فيتاس الفيتال ساوند ان هو كل شويه ماكسمال بوينت اما تنزل تنزل تنزل تنزل هي عم ينزل, ينزل, ينزل, ينزل. معايا معي طيب في بحث غريبه قوي بقى جدا دي في التوينز حاجه بتتولى يبقى قصص على كده تتولى صدقتك هو انا جايب مثلا كده ايه اسلام اقول له اسلام بص يا اسلام خد البنور ده البنور اسمع بيها على الع... او تطن طب استنى تعدش ما تعدش النبض عليه بس انت صم هو انا حتى ايه اسلام في وقت معين ادي الصوت اسلام عنده 160 اسلام عد 160 انا عديت 120 يبقى في طهر. دي سما أوراني <تصفيق> أرنو ساين كتر؟ ايه بقى أرنو ساين بقى؟ أو أوراني ساين؟ أرنو ساين ساين؟ لو فيه اتنم يسمعها الالتسامة اتنم يسمعها وكان الفرق في بالكامل أكثر من عشرة بيتس بر هذا معناه دكتة إلي اسمها توينز ده بشخص توينز أحيان زمان نعم أحنا في اللي موجودة؟ موجودة؟ كده خدت يا أقول لكم الله تمام؟ في اللي هو اللي حنقودها اللي في التوينز بس بس بفتح معاكم اه بطلع برضه دايما يعني يعني مشكلة في التوينز عين في التوينز ان هنا ممكن اسمع هنا التو لقد كدت هارت ساونز. طيب حد الرحم كبير او الرحم صغير عارف اهم حاجة. رقم واحد ايه؟ اه اهم حاجه هو رنج ديت او ران دي رقم 1 الرحم صغير او كبير هي حاسه غلط يعني انا جاتلي عينه مره بتقول لي دكتور انا اول ما باخد دوره فاكر 12 -5. وفي اخر القعده هيت مش نعم ماشي عادي جدا يا جماعه عادي ممكن تلخبط رقم تمام كده ساعات ممكنه الخلاده ممكن تلخبط ممكن تنسى كده مع لوحه الدفتر مشغوله فعشان كده بقى خلي بالك خلي بالكوا اذا جاتلك ان لوج ديت او مس كالكيوليشن هو المصلي امبورتنت كوز عارف انت بقى ايه لو انت عامل بقى دفتر العياده كتب ما تنساش معاك غدا دي اول حاجه فثاني حاجه كتب بصوا اشرب ايه رايكم طب في مين ده انا بتكلم بقى على ايه على الرحم ده الكبير الكبير عن حجمه الاول حاجه رونج رونج جديد ادي واحد رونج جديد عشان نقلب الحاجات كلها ده كذا تلب رحم الصغير الحاجه الثانيه ايه ناخد على الحمل على بيد اوف بيداي ذا مين ذا هارت ان ساين صح ذا ديتيد والهيمورج معاش حاجه جذره لو حملت على بيد اوف بيداي ذا هارت ان ساين ذا ايه Padra, period of bleeding, bleeding, teaser hemorrhage, دي كمان بتزيك كمان بكبر الرحيم الله بعد اشمعنى ده كده حقيقي سؤال ايوه ايوه حتى النقطه بتاعتي ليه شحنا والد مش احوالها عندها زيدي ودمج ممكن تخبطني تلات شهور كل شويه بينزل لها دم وهي حامل بينزل لها دم فوقي تخبطني تلات شهور الامبلنتيشن ده هي بتبدا تحصل الامبلنتيشن في ناس اول يوم في اخر دوره امتى او اخبر عن الحديد امتى حديد ايه كان قريب. لكن ما قاعدت هو الدور كتاب لها الكثير الدور حياة كتاب لها الكثير فاطل طب اعكس تبعش لقاتل ايه؟ دي هونا كان الرحب الصغية الرحب ده هو أصغر من البيلد اف امينوريان أجل عادة دولة الحاملة في خمس شهور او حصل لها اليوم كنت حامل ثلاث شهور بس رحب بتاعك الصغية قوي امتى؟ لو رون جديد او ميس كالكوليشن حاجة التانية ممكن تحصل حاجة قريبة قوي ممكن ت يعني فيه فترة ما كانش عندها تضويد معاي؟ وجدت حصلها تضويد حملت عليها فالقصة اللي كانت اللي ممكن تحمل على بيدله في أمينورية بدلت الأخذ دورة على فكرة من زمان أول وقال لها ازاي؟ الرحمة بتاع الرحمة الصغيرة معاي لا هي ما كان عندها أمينورية رحملت باركة يبقى حملت أنضبه في أمينورية فتلاها رحمة بتاعها الصغيرة على الفقرة دي كلها لانها الفقرة دي كلها مش حاملة بتصرت بذلك هزي الأحوال وعمل لها أكترى بعرف بعد كده او من دي اللقطه ص بيأكد لك او مش امال هي حاجه الالترساوند بيشخص لي عمر الحمل في صغير وتاريخها كتير بقى السنار السنار تمام لو إحنا عملنا سنار بالفرست تراي يعني ايه انا جيت للدكتور على فكره لو انا عشرة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 في بس مش زيارة مش لازم اول زيارة لا لكن ممكن نحتاج نبقى احنا نروح كل شهر مره كل شهر مرة. اللي هو ايه اه يا مستر احلام في الفتا والبي اللي, اللي يمفع. يمفع في داس بيبقى اوضح اه بنا يبقى اكل برضه بس اكل ترانس <تصفيق> نعم طيب اخلص بس حاضر طيب أوكي بص يا كاترين طبعا صح لو اربعه هيدرنوس لو في تلدس يخلي اللي البيدي الرحمي راح يشوف فاضل بس الادفايس واللي هو ديسمدوريا ان شاء الله اخلصها بكره باذن الله ضروري بس خد بس خبر ان انا يعني انا مش قادر لسه رايح كتير قوي وحتاما نرجو, نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا, خيراً كل من, من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى, منتدى طلاب طب الشمس دبريو دبريو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته